السلام عليكم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ينفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحصل هذه هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشار الأمر ومحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المر نزلنا في كتاب الزكاة وصلنا للمسألة الثالثة الحكمة من إجاب الزكاة وعلى من تجب أو شروط وجوبها شروط وجوب الزكاة أولا الحكمة في إجاب الزكاة قول شرعت الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة منها تطهير المال, تطهير المال وتنميته وأحلال البركة فيه أذهاب شره ووبائه أو من الآفات والفساد طبعا لقوله تبارك تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فتطهير المال أن تخرج زكاتها المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كما سيأتي الثاني تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله في كتير من الناس خو النا بيبخل بيبخل بزكات مالي على الفقراء والمساكين حتى أن أعرف رجلا زكاة أمواله خروف مؤلفة ما زال كيبخل ممكن يخرج في السنة 600-700 ميت جنيه وكذا بأخرج زكاة المال وهو زكته مثلا مليون مثلا بيبخل على الفقير ب زكاة المال فهذه مسألة هو نظر بعين الاعتبار وامتثى الأمر الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى سيبارك لو في ماله وسيزيد هذا المال ولكن نفس البشرية تميل إلى الشح والبخل إلا من رحم الله تبارك وتعالى ثالث مواساة الفقير وسد حاجة المعزين والبائسين والمحرومين. لما الفقير يرى أن الغني يقف معه ويوسيه يدخل الصر على قلبه فإذا يكون في نوع من الألفة والمودة بين الفقراء والأغنياء الرابع تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمر شيء طبيعي جدا لما الفقير يرى الغني يعيش في هذا الغنى وهذا الثراء نفس البشرية تتطلع إلى هذا الأمر فمن الممكن أن الفقير يحسد الغني على هذا المال فلو أعطاه من زكاة ماله قطع ما في قلبه من علائك خامس إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أثبغ على المسلم من نعمة المال وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره حتى تشكر الله تبارك وتعالى عما أعطاك فده أمر مطلوب في أن انت تخرج زكاة المال زي العلم زكاة العلم إيه منفاقه تعليمه زكاة المال تطعطي قدرا معينا حدده الشرع لتطهر مالك تزكي نفسك شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعم السادس أنها تدل على صدق إيمان المزكي لأن المحبوب لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة طبعا مين لأكثر محبة الله عز وجل المحبوب الأعظم سبحانه وتعالى وانت تحب المال فتخرج هذا المال لي من اجلي او ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لانك تحب ربك اذا احببته فعلت كل ما امرك به وانتهيت عما نهاك عنه ولهذا سميت صدقة لصدقي طلب صاحبها لمحبة الله ورضا استابع انها سبب لرضا الرب سبب لرضى الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها على من تجب الزكاة على من تجب الزكاة شروط جوبها تجب الزكاة على من توفرت الشروط الآتية الأول الإسلام فاكرين شروط صحة الصلاة فاكرينها كان أولها قلنا إيه أي عبادات من العبادات لما تيجي خونا الإسلام العقل التمييز لا لو شروط وجب هيبقى البلوغ لو شروط تمييز هيبقى صح والوا الإسلام فلا تجب الزكاة على كافر لأنها عبادة مالية تقرب بها المسلم إلى الله والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام. قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منه لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. هي, هي لا تقبل لو أنفق أو تصدق لا تقبل منهم. ولكنه لو مطالب بفرع الشريعة كما ذكرنا مطالب ويحاسب عليها أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة فإذا كانت لا تقبل منهم فلفائدة في إلزامهم بها ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر الشرط الثاني الحرية. الحرية فلا تجد الزكاة على العبد والمكاتب مكاتب لون مكاتب كاتب كاتب سيده على العتق بأن يعطيه ثمنه على أقصاد لأن العبد أو أن العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف ملكه ضعيف ليه أنه لا يملك ثمن حريته وأن العبد وما في يده ملك لسيده فتجب زكاته عليه تجب زكات العبد على مين على سيده تجب زكات العبد على سيده زكاة العبد هنا هتكون ايه زكاة ايه مثلا الفطر زكاة الفطر الثالث ملك النصاب ملكا تاما مستقرا ملك تام مستقر نعم نفس القصة العبد المبعض يكون على لو يعني له هو طبعا مبعض جزء عند سيد والجزء الثاني عند السيد الآخر كليهما يدفع زكاة هذا وإن دفعها أحدهما سقطت عن الآخر ملك النصاب ملكا تاما مستقرا طبعا ملكا تاما مستقرا قالوا أنه ليس عرضة بعرضة للتلف المستقر ليس بعرضة للتلف يعني يهلك بصفة مستمرة ينفق, ينفق بصفة مستمرة ضربوا مثلا بذلك بأجرة البيت المنزل إنتليك بيت الجروب تأخذ كل شهر أدرة لهذا البيت هل هذه الأجر مستقرة غير مستقرة لأن من الممكن البيت يهدم صح أو غلط أو من الممكن تأخذ هذا المال وتنفقه بخلاف ما المال وأخذت المال ودخرته وبلغ النصاب وحال عليه لي حول الهجر دي مسألة مختلفة وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لغنى المرء عنها طبعا دي غالبا في ذكات الفطر كن في زيادة أو من الممكن أنا دلوقتي رجل معي مال أنفق, أنفق من هذا المال قد بلغ النصاب قد بلغ النصاب فأنفق منه قبل حلول الحول بلغ النصاب ولكن لم يحول عليه الحول أنا أنفق منه فقل عن النصاب عند حلول الحول وانا صرفت الحاجات التي احتاجوا اليها فعند حلول الحول لا يلزمني لانا اخرج زكاتي لا يلزمني ليه؟ لان المال هنا نقص المال هنا نقص عن النصاب طب لو تعمد لو تعمد ان ينفق هذا المال ليقل عن النصاب حتى لا يلزم بدفع زكاة المال واحد على سبيل المثال معه مال قبل حلول الحول شهر شهرين قال أنا هدفع زكاة المال هدفع مبلغ لا أنا أنفق هذا المال في أي شيء بحيث أنه ينقص هذا المال عن المصاب حتى لا يدفع زكاة ماله هنا نقول له إيه نقول له, له إيه الحكم هنا؟ لا تأخذ تأخذ منه يعني يجبر على دفع زكاة المال أيها لأنه تعمد هيجبر على دفع زكاة المال لأنه تعمد أن ينقص هذا المال عن النصاب حتى لا يدفع وحتى يتهرب من الزكاة الحالة نقول له يعامل بنقيدي قصده كالقاتل الذي يتعجل موت الموروث، فيقتله مثلا قتل الموروث حتى يتعجل الارث، فنقول له أنت تعامل بنقيض قصدك والشارع قال لا يرث القاتل. شطر ليه شطر؟ لماذا؟ لا أدري. هل فيها نص؟ فيها نص؟ يقول ما أدري. أراجع عن المثلة. يقول وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فواجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو صق صدقة. هاي طبعا الكلام بالتفصيل مش مل. وليس فيما دون خمس ذود صدقة أو ذود الإبل. وليس فيما دون خمس أواق صدقة الأُوقيا اللي هي الفضة قيم فضة. قسائة الكلام التفصيل إن شاء الله رابع شرط حولان الحول على المال طيب نحن عاوزين نقول هل الأموال المزكاة كلها لابد من حولان الحول عليها ولا في بعض الأموال لا يشترط حولان الحول طبعا هنقسمها قسمين. بعض الأموال اشترط حولان الحول والبعض الآخر لا يشترط فيه حولان الحول اللي فيه حولا الحول كزكاة المال عروض التجارة آه، زكاة بهيمة الأنعام الذي لا يشترط فيه حولا الحول كزكاة الحبوب الحبوب والثمار والمعادن والركاز كما قال هنا حولا الحول على المال وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 عشر شهرا قمريا ولذلك الذين يخرجون زكاة أموالهم الأشهر الميلادية هذا تقصير وهذا خطأ ان السنة الميلادية تزيد عن السنة الهجرية أو القمريه 11 عشر يوما فالاصل نوعا التزم التزم بسنة القمريه أو الهجرية وليس الميلادي لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا الشرط اللي هو حول الحول يعني خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول لقوله تعالى وآت حقه يوم حصاده ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب زكاته حولك الزروع والثمار. طبعا زروع الثمار بمثايل هي سنوية نعم سنوية ولكن كل مثلا زرع أربع شهور مثلا تقريباً مش كده وفي زرع ست شهور صح حسب الايه ما فيش ست شهور كل أربعة كل أربع شهور ايه ما أنا بقولكوا الاستشارة بقولي لا يعني زرعتين دول كل استشارة ولا أقل أصلاً ليش في في الزراعة ولا الصناعة ها أيه نعرف الفاصل أنا أقصد إيه إن أنت في زرعتين في السنة في ثلاثة كذا ما فيش أظنه فيش فيش أربعة طبعاً المسألة السابعة في أقسامها. يقسم الزكاة ليه الصبي أي زكاة من اللي نحن نتكلم فيه من دول إذا كان طفلا صغيرا وله وصي يلزم الوصي أن يخرج زكاة ماله إلى سن البلوغ إذا كان له وصي أو ولي وهذا الصبي له مال يلزم الوصي أو الولي أن يخرج زكاة مال لهذا الصبي يلزمه حتى يصل إلى سن البلوغ مع الرشد، مع الرشد، لأن من الممكن أن يبلغ ممكن أن يبلغ ولا يكون رشيدا في الحالة دي هيصير سفيه فالولي أو الوصي. يخرج يجب عليه أو يلزمه أن يخرج زكاة هذا البالغ مع عدم القص سفة أما إن كان بالغ رشيدا يلزمه هو إنه يحسن التصرف في في المال يحسن التصرف في المال المسألة السابعة في أقسامها يعني أقسام الزكاة زكاة قسمان زكاة الأموال وهي التي تتعلق بالمال. على جمال زكاة عروض تجارة وما ذلك زكاة الأبدان وهي التي تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر فقط زكاة الفطر إيه؟ فقط المسألة الثامنة في زكاة الدين الأولى اشترح لكم المسألة بسهولة أنت رجل اخترض منك مالا هذا المقترض رجل غني غني مليء سموه في الفقر كده مليء ويستطيع أن يسد هذا الدين في أي وقت فأنت عطيته قرضا وحال الحول على هذا المال وجاء موعد إخراج زكاة المال هل يلزمك أن تخرج زكاة المال الذي عند هذا الرجل المليء أو الغني نقول أقول إيه يلزمك لأنه يعتبر هذا المال معك وفي حوزك أما إن كان الزكاة على فقير أو معسر لا يلزمك أن تخرج زكاته هذا المال أو الجزء من هذا المال لا يلزمك أن تخرجه لو كان على مماطل أو معسر أو فقير ثم تخرجه عند قبضه تخرج زكاة عام واحد فقط عند قبض هذا المال ولا يلزمك أن تخرج عنه كل عام يعني المال إن كان على مليء يلزمك أن تخرزه كل عام لأن تعتبر مالكا له إنه ممكن يجيبه في أي وقت منكات الزكاة على فقير أو المال مع فقير يبقى لا يلزمك الزكاة أن تزكي هذا المال إلا عند قضه مرة واحدة فقط هذا إرفاقا بصاحب المال لأنه لو أخرج زكاة هذا المال كل عام إنه ممكن أن يقع عليه ضرر بالغ فكانت الشريعة طبعا تتشوف إلى رفع الضرر ورفع الحرج عن المكلف وهذا طبعا يعني الراجح من أكوال العلماء وهذا اختيار شيخ الإسلام ثاني مطلو, مطلو الغني ظلم لو كان غنيا مماطلا لا تخرج الزكاء إلا إذا قبضتها إذا قبضت المال الخاص بك من هذا الغني المماطل عاما واحدا والله أعلم نحن بنتكلم على غني غير مماطل مليء ومن الممكن أن يدفع هذا المال في أي وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه مطل الغني ظلم يعني مطل الغني ظلم غني معه مال وعليه دين يذهب الدائن إليه ليسترد ماله يأبى عليه يماطله يعطيه موعدا في آخر ويماطل هذا الدائن يقول زكاة الدين الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكي إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده هذا كلام قوي. كلام قوي كما قلت رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وكثير من أهل العالم. الباب الثاني في زكات الذهب والفضة وفيه مثال. المسألة الأولى حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك أن حكم الزكاة في الذهب والفضة تجب الزكاة في الذهب والفضة قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب يعني لو مستحب ما كانش الله تبارك وتعالى توعد عليه المستحب عارفين تعريفه طبعا ما طلبه الشارع لا على وجه الحكم والإلذام حيث يثاب فعيله ويمدح ولا يذم تاركه ولا يعاقب ولكن يخشى على تارك المستحب دوما يخشى عليه من ترك الواجب ويخشى عليه من ملاحقة الإثم به يخشى عليه من ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار أعوذ بالله من ذلك فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد والإجماع أهل العلم على أن في مئتي درهم خمسة دراهم وعلى أن, وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمته مئة درهم تجب الزكاة فيه العشرون مثقال يا إخواني عشرون دينار، الدينار أربعة وربع جرام ذهب، الدينار أربعة وربع، لو ضربنا عشرين ف أربعة وربع يطلع خمسة وتمانين جرام ذهب، طيب الأصل إن الذهب الذي يخرج عليه الزكاة ومقداره الذهب الخالص اللي هو عيار أربعة ولكن هذا الذهب غير متداول الآن. اللي هو عيار 24 غير متداول اللي هو الذهب الخالص فالعلماء يقولون نعتاض عنه بعيار 21 لأن هذا هو المتداول بعض العلماء وضع أنصبه لكل نوع من أنواع الذهب ولكن جمهور أهل العلم الآن على أن الذي يخرج عليه الزكاة مقدار 85 جرام ذهب بعيار 21 لأن هذا والذي الذي يتداول الآن بين الناس البعض قسم ما قال عيار 24 85 عيار 21 97 عيار 18 113 113 جرام نحن نقول أن العيار 24 الآن غير متداول بين الناس فنخرج على المتداول بين الناس ونحمله على على الحديث أنه 85 جرام ذهب على 21 متداول بين الناس الـ 200 جرام يستأوى 140 مثقال إذا وضربناهم هيطلعوا نصاب الفضة 595 جرام فضة يعني من معه مال يساوي 595 جرام فضة يلزمه زكاة المال ومن معه مال بلغ نصاب الذهب 85 جرام ذهب يلزمه يرحمك الله يلزمه الزكاة طيب واحد معاه تمن خمسمية خمسة وتسعين هنقول مثلا الجرام الفضة بكام دلوقتي عشر جنيه مثلا ولا أكثر عشرين قول عشرين في ستمية يبقوا كام نشر ألف لو واحد معه نشر ألف على هذا الحساب طبعا انه معرفش الأسعار بكام لو معه نشر ألف انه يخرج زكاة اللي المال طيب واحد يقول لي طيب ما أنا هاخد بالذهب يعني لو معي 12 ألف أنا مش هطلع لأن أنا باخد بالإيه بالذهب هو 85 جرام ذهب يعني ومعي 24-25 ألف أبدأ طلعه فأحنا بنقول له لا بأس بذلك ولكن إذا أخرجت على الفضة هذا أولى من باب مصلحة الفقير من باب مصلحة الفقير حتى يشعر الفقير بأن الغني يعني يساعده ويقف بجانبه ويؤنسه والله أعلم المسألة الثانية مقدارها يعني مقدار زكاة الذهب والفضة مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشرة اللي بنسميها إيه 22 وعشرين اثنين ونص المية أو خمسة وعشرين جنيه على ألف 25 على الالف او 2.5% او 14 اي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار لو انت حسبتها بالحساب اللي احنا حسبناها اتلاقي اه اتلاقي 85 جرام ذهب عليهم كم زكاة العشر تلافة يبقى عليهم كم 250 20 ألف عليهم 500 صح؟ لو جبنا بقى طلعنا لو احنا علينا خمسة وعشرين ها يبقى كان ادخل في حدوث ستمين جنيه لو ربع رابع العشر اللي هو النص في ايه دينار على كل عشرين نفقالا وما زاد فبحسابه قل أو كثر طبعا بعض الناس يا يخبرنا بيظن ان هو بيطلع على الخمسة وعشرين جرام فقط على الخمسة وثمين جرام فقط ما زاد ما يخرجش على ما زاد والبعض بيعتقد العكس انه ما يخرجش على ال85 ويخرج على ما زاد على ال85 هذا خطأ وهذا خطأ لاصل انه بداية النصاب 85 جرام فلو بلد 85 جرام يلزمه ان يخرج زكاة ماله فما زاد على ذلك يلزم ان يخرج زكاة كل ما معه من ذهب يخرج زكاة كل ما معه من ذهب او ال85 فما فوق واضح كذلك الفضة بدايتها 595 فما زاد ان قل عن ذلك فلا يلزمه الزكاة يقول في كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم وما زاد فبحسبه قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب صدقه في الرقة رقم يا أخو النال الفضة فبدأ الدراهم مضروبة وفي الرقة كل ما أتي درهم ربع العشر والحديث وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا حال عليه الحول ففيها نصف مثقال اللي قال ليه ربع العشر ولما جاء ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال المسألة الثالثة شروطها يعني شروط جور زكاة الإيه الذهب والفضة طبعا إخواننا الذهب والفضة دول اللي كان التعامل بهما قبل ذلك الآن في تعامل بإيه بالعملات نقد نقدين نقدين دول هم أو الفضة فتحولوا إلى الأموال الآن كجنيهات دولارات ريالات اشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة شروط التالي الأول بلوغ النصاب بلوغ النصاب وهو عشرون مسقاً من الذهب الحديث عليه وليس عليك شيء يعني في غاب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقل، يساوي بالجرامات خمسة وثمانين جراما، ونصاب ونصاب الفضة مئة درهم من الفضة بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقه. والأوقية أربعون درهما فخمس أواق تساوي مئتي درهم بالحساب خمسمية خمسة وتسعين جرام فضة وقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها يعني مع مئة وتسعين إيه جرام ها مئة وتسعين درهم يعني أقل من إيه من النصاب فليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق ونصاب الذهب عشرون مثقالا يقول من جملة شروطها بقية الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة وهي الإسلام الحرية ملك حولاً الحول قد سبق الكلام عليه المسألة الرابعة في ضم حرهما يعني لو أنا معي دهب وفضة لجزن أجمع بينهما حتى يبلغ النصاب فأخرج الزكاة ويلزمني ذلك أم لا فسألة الجامع بين المتفرقين كخلاف بين العلماء طبعاً هم قالوا أن العلة في الذهب والفضة واحدة إذا كانت العلة واحدة فألزم أن نضم الذهب إلى الفضة لنكمل النصاب ونخرج الزكاة هذا على قول من يقول بجواز الضم قول آخر كانت العلة واحدة ولكن يفرق بينهما يفرق بينهما فلا يجمع بين متفرقين ولا يجمع بين الذهب والفضة وهذا هو والله أعلم الأقرب إلى الصاد إنه لا يجمع بينهما يقول لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاد على القول الراجح لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم, فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبكر يعني أنت عندك من بهمة الأنعام الإبل والبكر هل أنت بتضمهم على بعض عشان يبلغا حتى تخرج زكاة بهيمة الأنعام لا وتضمها والشعير والقمح انت عندك أرض تخرج شعير والأرض التانية بتخرج قمح طلعت شعير دي 300 كيلو مثلا وطلع القمح 300 كيلو بمجموعهم بلغوا النصاب ولا بلغوش انقل بلغوا النصاب طب لو فرقناهم لم يبلغ النصاب فلا نجمع بينهما لا نجمع بينهم لأنهم من جنسين مختلفين وإن كانت العلة فيهما واحدة في رباب الربا في رباب إيه الربا ولقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة أواق صدقه ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمسة أواق من الفضة شيء طبيعي يكون معي ثلاث ثلاث أوقات أو ثلاثة أوقية من الفضة. لو أنا بقول بالضم هاضطر أجيب من اللي من الذهب لأكمل به النصاب أو أخرج زكاة المال. إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب طبعا يعني إحنا قلنا إن الراجح من أقول العلماء أنه لا يضم بينهما. ويشملوا الحديث. ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أوقات أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومئة درهم فلا زكاة عليه عشر دنانير إحنا قلنا كم دينار عشان تخرج؟ عشرون طيب درهم إحنا قلنا متين درهم فدلوقتي الوقت وعشرة كده ما بلوش النصاب لا ده بلغ ولا ده ما في الحالة دي إيه لا زكاة عليه لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة يعني تزكى وحده في زكاة الحلي لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للادخار والكراء كذلك في الحلي المحرم الحلي أخوينا أقسام في بعض الناس بيشتري ذهب من باب إيه ندخر المال في الذهب فإذا على ثمنه يبيعه واستفيد بالإيه فرق ده طبعا على سبيل الدخار يلزم زكاة ايه انه مال يلزم زكاة المال فيه المعدل الايه للادخار والكراء الكراء ليه تكري يعني تؤجره منه اجر الذهب فيستفيد من ايه من هذا الكراء فده يلزم زكاة الايه زكاه المال والحلي المحرم طبعا والحلي المحرم هيكون محرم على مين على الرجال من جهة وعلى النساء من جهة أخرى على الرجال من جهة أن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة حل لإناثه المحرم بالنسبة للمرأة أن يكون معها ذهب في صورة صورة شخص مثلا صورة ذا في صورة أو ما شابه ذلك فذا ذهب محرم ولا محرم محرم لذاته ولا للغيره. بغيره. فيلزم فيه الزكاة نعم يلزم فيه الزكاة يقول وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان مثلا أو فيه صورة حيوان أما الحلي المعدل للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه يعني معنى ذلك نفاة خلاف. الحليل المعدل اللي استعملوه إحنا تغدو زينة أول عارية أنها تعيره لغيرها وده فرق بينه وبين الكراء القراءة كرائه تأجير تاخد فلوس تفيد إنما العارية ها مفيش مقابل للعارية يقول فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الذكاء فيه وده اختار شيخ الإسلام أيها وذلك لما يلي اولا لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة كلام عام ولا لأ لم يخص الحديث نوعا دون آخر صح سواء وعدة للاستعمال للزينة أو استعمال لإيه؟ للادخار أو ما شابه ذلك لم يفرق الحديث بينهما وهذا العموم يشمل الحلي وغيرها. كذلك ما رواه أهل السنن عن عمر المشيعي عن أبيه عن جد. نمرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان. مسك خن السوار سواران سوار مسك اسمه مسك لي مسك لأنه يحط المعصر. وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار لأنها لا تؤدي الزكاة تحب أن تلبس مكانهم سوران من نار فخلت فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلماء إن قالوا لأن لا تستطيع أن تخرج الذكاء فخشت على نفسها من العقوبة فألقتها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت صدقت بهما وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيرها يقول التعليل الثالث ولأن هذا القول أحبط وأبرأ للذمة بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونأخذ فائدا الإنسان لو وقع بين أمرين الأول يقول بإلذام الإنسان بشيء معين القول الثاني مثلا بالوجوب والاستحباب واحد زي غسل الجمعة مثلا في خلاف بين الجمهور وبين غيرهم الجمهور يقول له غسل الجمعة وذاب بعض العلماء لأن غسل الجمعة واجب فهنا أنا أعمل إيه أخذ بالإيه طالما فلما فيها خلاف أنا أحمل نفسي على الأحوط من بابي أولى بابي أولى كذلك الحرام والمكروه أو الحرام والمباح أخذ بالإيه بالأحوط صيانة لديني المسألة الثالثة في زكاة عروض التجارة العروض جم عرض عرض أو عرض عرض أو عرض وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان طبعا تجارة واسعة في أصناف تجارة كثيرة وهو أعم أموال الزكاة وأشملها عم أموال الذكاء تجارة لإنه مال تجدد، يزيد وينقص، ينمو يقل، فهو عم عم أنواع الذكاء، وسمي بذلك لأنه لا يستقر متقلّم يعني، بل يعرض ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه تلعة بعينها، هو مش عاوز تلعة، عاوز ما يترطب على التلعة من مكسب أوز المال الذي يتكسبه من هذه السلعة، وإنما يريد ربحها من النقدي. وزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق الاستئيل والمحروم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت. لقوله صلى الله عليه وسلم الوعاذ من جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى أهل اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءه في رواخ والناء في فقراءه في فقراءه ما الفرق؟ ما الفرق بينهما فترد في فقرائهم او فترد على فقرائهم وذي هيكون من وراءها اثر او اثار ام لا اختلاف حرف الجر هنا هل هيكون في اثر او تترتب عليه اثار ام لا طبعًا في فقراءهم يعني في فقراءهم هم انتقال الزكاة هو ده الأثر اللي هترد عليه لو قلنا في فقراءهم هنحمله على فقراء مين أهل اليمن إنما على فقراءهم من الممكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله نتنقل جزء نقل الزكاة إلى إلى بلد أخرى هذا القول فيه إرفرط طبعا وفي برضه يعني بعض الأمثلة قال إن نحنا الأول نخرج الزكاة في فقراء البلد فإن سد حاجتهم تنتقل الزكاة إلى بلد أخرى. وذي مسألة طبعا كثير بيسأل عنها هل جزء نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ عشان ما دوشكم مش هدخلكم في في متهات هذه المسألة الخلاف الذي يوقع بين العلماء ولا شك أن عروض التجارة مال لا شك أن عروض التجارة أصلاحي أصلا مال إخواننا النماء بتاع عروض التجارة النماء الذي هو الزيادة الذي هو الدخل الذي هو الربح لما أجل أزكي على التجارة أضم الربح أو النماء إلى الأصل ولا أخرج على أصل المال آه. الاصل النماء يعني النماء يدفع الاصل في زكاة ورد تجار. هذا الشيء الوحيد اللي لا يلزم أن يمر حولا أو أن يمر حول على أرباح أرباح اللي والربح في زكاة ورود اللي تجار. يعني بدأت بعشر تلاف جنيه مثلا العشر تلاف جنيه دي متقلبة مش مستقرة. جيت أخر سنة الهجرية لقيت معي 25 ألف إذا أخرج على العشرة ولا على الخمسة وعشرين أخرج على الخمسة وعشرين لأن ما يتبع الأصل في زكاة عروض التجار زي بهمة الأنعام عزكم الله تبلغ النصاب تبلغ النصاب فين أنصبا لها لنذكرها إن شاء الله من كذا لكذا فلو بلغت مثلا فلو بلغت مثلا ثلاثون بقرة مثلا فجينا نحسب لأن عند الراجل 35 نخرج على 30 ولا 35 نخرج على 35 مش 30 على الرؤوس الموجودة الرؤوس الموجودة هيأتي ان شاء الله الكلام فيها وشروط وجوب الزكاة فيها يعني عروض التجارة أن يملكها بنية التجارة أن يملك هذه السلعة بنية الإيه تجارة. أن تبلغ قيمتها نصابا قيمة الإيه تجارة دي تملك النصاب تبلغ النصاب. بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة بأول الزكاة. فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو قلنا وإنه الفضة على حسبكم 20 جنيه الفضة على نشر ألف. على الذاب في حدود خمسة وعشرين فإذا بلغت القيمة نصاباً وجب فيها إيه ربع العشر ربع العشر زي زكاة إيه؟ النقدين الذهب والفض أو المال يخرج ربع إيه؟ يعني زكاة عرض التجارة نصابها زي نصاب النقدين الذهب والفض أو المال، وكذلك اشترط فيها حوالاً. الحول في الأصل فقط ولا يشترط في الزيادة لا يشترط في الزيادة وكذلك نحن بنخرج ربع العشر زي ما بنخرج ربع العشر في زكاة ذا والفضة والمش ولا اعتبار في التقويم لمشتورية به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول ما يجيش واحد يقول ده نشار المضاعف عشرة لا انت يوم انت يوم الزكاة اليوم التي واليوم الذي تجب عليك فيه زكاة عروض التجارة السلعة بتقومها بايه بقيمتها يومها قيمتها انت جيبها بخمسة دلوقتي قيمتها عشرة خلاص تحسب على العشرة مش على الخمسة لان الزكاة معروف انها في صعود ونزول التجارة في صعود ونزول فأنت إذا أردت أن تزكي فتنظر إلى سعر يومها زي الذهب بالضبط والفضة واحدة معها زكاء مع معها زهب سوء زينة أو اللي احنا ذكرناه تتقوم بإمتى يوم الشراء ولا يوم وجوب الزكاة عليها يوم وجوب الزكاة عليها تنظر في السوق الجرام بكام بكذا وتحسب وتخرج على الألف 25 زي ما اتفقنا يعني التجارة خاسره بس النصاب موجود النصاب موجود خلاص يخرج يلزم انه يخرج حتى لو خسر التجاره طالما النصاب موجود نعم ماشي ما هو التجاره لا يشترط ده صارت أن أربح في التجارة حتى أزكي على هذا المال نعم اللي ايه معلش تاني أن يملكها بفعله أنا اشتريت اشتريت سلعة وهتجر فيها أو هدية انت بدتنا هدية فهذه الهدية بلغت نصاب انت منيت عليا مثلا وادتني ادتني مثلا اشياء لها قيمة والحاجات دي موجودة عندي ثلاثة مثال رجل اهدى لمرأة ذهبا في بعض الناس عندهم عرف ان عند الخطبة بيهديها ذهب طبعا دي مثلا ممكن متوعش لان دلوقتي اللي بيهدي خاتم ذهب ويجي يحصل منهم في شقاق وفي طراق فيه يرجع في كلامه تاني في الهدية فأولو أهداها مثلا ما يقارب 85 جرام ذهب هدية فهذه هدية بلغت النصاب ولا لا؟ يبقى إلزمنا أخرج عليها بلها. لو عندك تجارة يعني تجارة تضم إليها الهدية دي تبع تجارات ولا حاجة تانية لا حاجة تانية لا تضم لا يضم بين مفترقين وبين مختلفين ولا يفرق بين مجتمعين دي مسألة الخلطة ويأتي الكلام فيها لو أنا وأنت شركاء بالمال شركاء بالمال أنا دفعت عشرة آلاف وأنت دفعت عشرة آلاف والتجارة شغالة هنا نخرجها كيف؟ على العشرة والعشرة ولا نخرج على المال كله؟ أه؟ طيب لو انا عارف حصتي وانت عارف حصتك يبقى كل شخص هي ايه؟ هيخرج على حصته. انما لو مشاع مش معروف ايه الوضع بالضبط بتاعمين ده وبتاعمين ده كما سيأتي ان شاء الله في باب الخلطة بابه الثالث في زكاة الخارج من الأرض وفيه مساكل المساكل الأولى متى تجب ودليل ذلك طبعا إخوانا اللي خارج من الأرض أنواع زكاة زروع السمار أو المعادن والركاز ده خارج من الأرض ده خارج من الأرض كل واحد فيهم حكمه الأصل في وجوبها قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض هنا الآية دليل على التفريق الذي قلناه من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا اشتد الحب خلاص ظهر ظهر ويجمع إذا يلزم فيه الزكاة عند حصاده وآت حقه يوم حصاده ولا تسرف كثير من الناس بيخطئ أقول إن الفقير لا يحتاج إلى هذه الحب ولا هذا الثمار يوم يمواخذ الحب ويبيعه ثم يعطي قيمة الزكاة مالا لمين للفقير. ما رأيكم هل يصحه ذلك هل يجوز لا يجوز طب ايه نعمل ايه بقى للرجل اللي باع بقى ده نعمل له ايه اشتري تاني ولا يفهم ويعلم ويدفع المال اللي هو اشتري بيه او باع بيه نلزمه بالشراء طب انا لو ألزمته بالشراء ما هو اللي اشترى ده مش ده اللي خارج من ارضه طب هو كده وقع بين أمرين أنه لم يصب السنة في إخلاق زكاة في الأرض حالة الثانية أنه حول هذا الحب إلى إلى مال ثم اشترى بهذا المال حبا آخر وهذا الحب الآخر ليس من أرضه فهنا شايفين ترون تسقط عنه ولا لا يلزمه إذا كان جاهلا وإن كان علما يأثم شرعا بذلك طيب يد يد يعطي للفقير المال اللي باع بي نصيبه ولا لأ يلزمه طبعا يلزم ولكن يفهم ويعلم وتجب في الثمار عند بدو صلاحها الصبر كل نضجت وستجبع بحيث تصبح صبرا طيبا يؤكل ولا يشترط له الحول كما ذكرنا أن حسب الزرعة وحسب الإيه السمر لقوله تعالى وآته حقه يوم حصاد فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار الحمططي والشعير والذرة والأرز والتمر والذبيب طبعا كل مكيل مئيه مدخر من الحبوب هو ليه قال يشترط الشرط ده كل مكيل مدخر لأن في أشياء لا تتضخر فلا تجب فيها الذكاء ممكن تكون مكيلة آه بس لا تتضخر ممكن تتضخر ولا تكون مكيلة ممكن تكون موزونة ولكنها إيه تتضخر فتجب فيها الذكاء ولا تجب في الفواكه والخضروات لا تجب في الفواكه ولا الخضروات طب واحد يقول عنده جنينة مثلا فيها برتقال فيها يوسف فيها منجة مثلا الجنان دي يعمل فيها ايه؟ تدخل في عروض تجارة عروض تجارة معنى ذلك ان هو على كل ألف 25 ألف صح؟ 25 جنيه حلو على كل ألف يعمل فيها ايه؟ يقومها اه ويعملي بقى يعني انت لو عندك بذره أرض موالح تعمل فيها يلزمك فيها الذكاء ما لسه بنقول يا ولا تجب في الفواكه يبقى انتوا ما خدتوش بالكم لا تجب فين نعم استثناء استثناء الفواكه. في أدلة طبعا على ذلك. مستمع. التمر لا تمر يلزمه الزكاة فيه. تمر يلزمه الزكاة فيه. لما عليه. والتمر مش من فواكه التمر قديما كان من المطعومات. الممكن يعوره بالشهر الشهرين ثلاثة لا يأكلون إلا التمر والماء فالمكيله لكون أن يسلم اعتبر التوثيق فيه اعتبر التوثيق فيه وهو التحميل والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه هيأتي الكلام بالتوثيق وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه حتى لو أن الموالح دي فيها الزكاة هي مش مدخرة أصلا مش مدخرة فلابد من الشرطين معا المكيال والإدخال المكيال والإيه والإدخال طيب هل في حاجة من الحاجات دي ممكن لا تكال وتتدخر صعب صعب جدا أصعب ذلك ليه ما هو بقى لو قلنا ان الأصل أنها لا تخرج في الفواكه خلاص حتى لو خدها وادخرها لا تلزمه ولكن بقى زي ما أخونا عرض كده ان ممكن تدخل في زكات عروض التجارة لو أنا أعديت هذه الأرض لإيه؟ للتجارة في الحالة لها تدخل في زكات عروض لو أنا أعديتها للتجارة بيعوش تاري. مش هكو المحصول كله خلاص ده طبعا على قولي وطبعا أنا أميل أنها اللي تجد فيها الزكاة حتى لو بلغت النصاب حتى لو ادخرها لأن الفواكه أصلا للخضروات وما شابه ذلك من الأشياء التي يتفكه بها نادرا يعني كل الناس بتاكل منجة مثلا مش كل حد يشتريها يعني الفقير ده يعني والفقراء كثر يعني خط الفقر اللي تحت خط الفقر وصل عندنا كم في المئة دلوقتي زيل عن 55% أصبحت يعني تقريبا تحت خط الفقر وصل حوالي خمسة وخمسين كيلو. الله أفلا فيه. المسألة الثانية شروطها اشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطها الأول بلوغ النصاب وخمسة أو سق. ليس فيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق. سق. الوسق الكامية خو الناس ستون صاعا. الوسق ستين صاع. الصاع اثنين كيلو مائة تقريبا. بالحساب من 600 إلى 612 كيلو يعني الأرض خرج 600 كيلو أو 612 كيلو رز مثلا يلزمه الزكاة زكاة الزروعة الثمار الأرض جابت 500 كيلو لم تبلغ النصاب يبقى لا يلزمه الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة خمسة أوثق صدقة والوسق حمل البعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خمسة الأوسق ثلاثمائة صاع فيكون زينة النصاب بالبر الجيد ما يقارب ستمائة واثنى كيلو جراما على اعتبار أن وزن الصاع اثنين كيلو بربميت جرام يبقى الحاجة ولغ النصاب تاني حاجة أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة مملوكاً له. يعني ايه؟ ملكه. ملكه ملكه في أرضه وهو يحصده. معنى ذلك أنا لو بشتغل عندك في الأرض أنا لا أملك. ممكن أن أكون أنا اللي بحصد لك. أنا لا أملك هذا الحصاد. يبقى تلزمنا أنا الزكال تلزمك أنت؟ تلزم صاحب الأرض. في إشكال عند بعض الناس كده بي... بيأجر الأرض بيأجر أرض الرجل مين صاحب الحصاد المستأجر ولا المؤجر مستأجر هو الدني فلوس الدني فلوس فلوس التأجير الأرض فإذا كان هنا تلزمنا أنا أخدت فلوس الإجارة ولا تلزم الزرع المستأجر اللي زرع وأن بعض الناس حصلين له شكال فبيقول لي أنا أنا تلزم النزكاء، تقول لا أنت مؤجر تأخذ أجرت الأرض، فان جمعت المال وحل على الحول يلزمك كزكات المال. أما الأرض المستأجر هو الذي يخرج الزكاء لأن هو الذي يحصد وهو الذي يستفيد من إيه؟ من الزرع وليس أنت. في ناس بيحصل عندهم إشكال مثل هذه القضايا. فهو يقول أننا بخرجها من باب الاحتياط يا زكا ما خير أننا نخرجها ولكن أنت بتخرجها ايه اصلا؟ شركة الاثنين يصرفوا عليها خلاص وقت ما بيحصد يطلع على زكاة الأرض كلها يطلع زكاة. يخرج الزكاة الأول يخرج الزكاة الأول وهنا مسألة سألت إذا تعرض الدين مع الزكاة سألت تعرض الدين مع الزكاة أيهما يقدم يعني الآن أنا يلزمني زكاة مال في نفس الوقت حل موعد دين علي موعد دين علي على ديون معي المال وليكن خمس عشرين ألف يلزمني الزكافي لأنه حل على الحول وبلغ المصر في نفس الوقت أنا مديون ويلزم أن أسد ما علي من دين فين أتعارض واجبان أم لا أيهما يقدم على الآخر الدين يقدم الدين يقدم لأنه أسرع في إبراء الذمة أسرع في إبراء الذمة فإن بقي مال ننظر هل بلغ النصاب أم لا بلغ النصاب أخرج الزكاة ما بلغش النصاب تسقط عني زكاة هذا المال كذلك الأرض كثير من الناس ممكن يروح يستدين عشان الأرض هو في الأول يخرج الزكاة يوم الحصاد الحبوب يخرج الزكاة الأول ولا يسد الدين الأول يبدين يقدم. طب إزاي تم حبوب هسيده الدين هيعمله؟ يأخذ ما يسوي هذا الدين. يأخذ ما يسوي هذا الدين. وننظر في الباقي. هل الباقي بلغ النصاب أو دون النصاب؟ فلو بلغ يلزمه أن يخرج عن الباقي. نعم إذا بلغ. نعم. الله حقه إيه؟ يقضى دينه، فدين الله أحق بالوفاء أصدق، فدين الله أحق بالوفاء. طبعا الله تبارك وتعالى من بيتجاوز عن العبد، إذا كان حق الله تبارك وتعالى الله عز وجل يتجاوز عنه، أما حقوق العباد فلا بد أن يتجاوز عنك العباد، فدي مظالم والدين يعتبر مظلماً لو أنت ما طلت صاحب هذا الدين. وانت ظلمت ام لا فمن ممكن ان يعفو عنك فتظل محبوسا بدينك حتى يعفو عنك صاحب الدين ولكن الله تبارك وتعالى رحيم ويعاملنا بالرحمة والانعام والفضل سبحانه وتعالى مسألة الثالثة في مقدار الواجب والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة يعني سقته السماء الأرض انت حرفتها وحطيت المزر سقط نزل مطر سقط الأرض في الحالة دي انت ما تكلفت في سقي الأرض في الحالة دي لزمك العشر تخرج زكاة الأرض العشر بأن كانت عثرية فاكرين العثرية وانت نقولنا ايه المرة اللي فاتت قلناها الجمل او الناقة بيمشي بيكون معه الماء عليه الماء وانت بتمشي بتقيه بتسقى الأرض به أو تسقى بماء العيون العند سهل جدا أن يسقى أرضك سريعا أما إن كانت بمؤنة ففيها نصف العشر قول ونصف العشر فيما سقيا بمؤنة بأن كانت تسقى بالدلاء والثواني ونحوها الثواني برضو الناقة التي يستقى عليها زي العفرية تماما لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني أو نضح نصف العشر المسألة الرابعة في زكاة العسل المسألة فيها خلاف نعم استمع. استمع. أنا كشريك، أنا كشريك، أيو أنا كصاحب أرضي وشريك لل لل الآخر. شوف المزارع حسب ما فعل بها المزارع هل ثقها بالراحة أم بتعب ومؤنة؟ سقيت بالراحة العشرة على الكل، سقية بمؤنة النصف العشرة على الكل. والله أنتم أدرى أنتم أعلم بأمور دنياكم لو كانت في سهولة دلوقتي خلاص يلزمكم العرش. العش بالجمع بين الراحة والمؤنى يعني بين بين يعني والله نخرج العرش احتياطا نخرج العرش احتياطا كلف عشرين ألف عالمية دي مبالغ فيها شوية شويتين أو تلت شويات دي فيها مؤنة ولا ما فيهاش مؤنة أو ولا لا مش إحنا قلنا مؤنة أو كلفة في الأول أو كلفة زي ما قلنا في الأول فيها كلفة ما لش فيها كلفة ولا لا فيها كلفة اندفع بذل مالا بزل مالا من أجل سخيا الأرض يبقى فيها نصف الأرض نحن نتكلم على فيما سقط السماء أو العيون أو الأبار أمور سهل أنت لا تتكلف شيئا لا مال ولا تعب البدن ما لعلّة كده لأن كنت تعب بالبدن أو المال فلو فيه تعب بالبدن أو المال يبقى فيها نصف العشر ما فيهاش تعب خالص ما فيه العشر شكلكم عزينة هربنا الذكاء كلكم كده <تصفيق> إذا رفض الربع أو النص مثلا أنا وانا اوخذ الربع انا والله انا يخرج زكاة الرب كلها الأول وما بخي يوزع بقى القسم بالتساوي خلاص هو يفهمه يقول له أنت يلزمك الزكاة لقول تعالى وقالت وحقه يوم حصوله يقول له مالكش لكش دخل بيه هات للربع بتاعي أوه. ايوه هو أنا ليه بقول أنه يخرج الزكاة كلها مرحب ليه عشان اللي أخونا سأل عنه أنه فعلا في ناس بتحجر وسعب ولا ملكش دخل بي هتلي الرابع من الارض ولا ملكش دخل بزكاة انا اتصرف ممكن يتصرف لانه من الممكن عاوز يأخذ الزكاة بتاعته وديها الاقاربه ومش عاوز يجرحهم بأي شيء بأي سبب الاسباب او ممكن يكون رجل بخيل خلاص من حقه يطلب الرابع بتاعه لانه ما يبلغ النصاد خلاص. خلاص ما يلزموش الزكاة يلزم الآخر يلزم شريكه مسألة الرابعة في زكاة العسل طبعا مسألة في خلاف زكاة العسل البر حكى عن الجمهور أنه لا زكاة فيه وهو الأظهر ليس في العسل زكاة ده ماذا الجمهور، لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها والأصل براءة الزمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله الحديث في أن العسل العشر ضعيف وأيضا الحديث الآخر أن لا يؤخذ منه ضعيف إلا عن عمر عبد العزيز يقول الإمام الشفعي واختياري أنه لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليس فيه ثابتة فكأنه عفوا ليس في العسل دليل صحيح أو ضعيف فيعفى عنه وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبرون يثبت طب لو واحد قال لا سأخرج إبراء للذنة والأحوط أخرج من الخلاف نصاب يأدي إيه عشان يخرج عليه أو نصابك أكرب من 62 كيلو 62 كيلو منحل بتاعك طلع 62 كيلو طلع طيب ما جابش القيمة ديت خلاص لا يلزمني زكاة وفي كل الحالين لا يلزم العسل. المسألة الخامسة في الركاز الركاز أخوانا هو موجه من دفائن الجاهلية يعني قبل الإسلام يعني قبل الإيه؟ الإسلام ولذلك احنا نقول ليس كل مدفونا أو ليس ايه أنا جدت زي مدفونا بعد كل مش عارف <تصفيق> الله يا واحد واحد شكرا رخل ليس في كل مدفون مسمى ايه يكون ركازا طبعا ركاز كما قلت دفن في الجاهلية يعني قبل الإسلام سواء كان ذهب أو فضة أو غيره مما عليه علامة الكفر يعني ممكن يكون مثلا عليه أثناء كانت في الجاهلية أو عليه صور كانت في الجاهلية كصور أصنام أو ولم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقه وكبير عمل يعني إيه لم يطلب بمال؟ يعني أنت كده ماشي لقيت مدافن دي مدافن الجهلية موجودة ذهب في حاجات زي كده ده اسمه إيه ركاز في الركازي الخمس يلزمك إذا وجدت هذا الركاز طبعا ده يكون فين؟ في أرضك مش في أرض غيرك ها؟ ده كله فين؟ في أرضك مش في أرض غيرك إذا في الحالة دي تخرج لإيه؟ الخمس أخرج الخمس وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز يعني إيه الكلام ده؟ وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز ويجب فيه الخمس في قليل وكثير ولا يشترط له الحول ولا النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس يا إخوانا وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز واحد الشرع يعني هو أقلول أن في هنا حاجات مدافن الجهلية رح هو بذل مالا وأنفق أموالا حتى يخرج فده ليس فيها الزكاة ليه لأنه بذل جهدا بذل جهدا بخلاف طبعا الكلام الأول أنه وجد هذه المدافن بغير كلفة بغير نفقة نعم مختلف. لو بيحب... أنا بحفر على مثلا شيء بعينه فوجدت هذا يسمى ركاز وفيه خمس من لو من مدافن المسلمين لا يجوز لك لا يجوز لك أن تأخذها لأنها لا تكون لمصالح المسلمين لو كانت بعد الإسلام في ليه لو لقوا في أرضه نفس الكلام طالما بعد الإسلام يقول وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العام العلماء اختلفوا هل الركاز ده زكاه ولا فيء الراجح أنه فيء في يعني يصرف في مصالح المسلمين ويخرج خمسه صدقة تاني. ولا يصرف أن يكون من مال معين فسواء كان من أو الفضة أو غيره ويعرف كونه من دفاء الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه كتابة أسنئهم، نقص صورهم، ونحو ذلك من العلامات. أنا في مسألة إخواني هل يجوز بأن نحن نتاجر في مثل هذا الأثار مدفن جهلي؟ أنا أنا بفحت بيتي، لقيت مدفن مدفن جهلي؟ هذا بيتي. هل يجوز أن أخرج هذه المدفن وما فيها؟ وتجر فيها أم لا لا يجوز لماذا أنه خالف يخالف قوانين الدولة طيب هل هذا القانون جائر ظالم ولا يوافق الشرع قانون الدولة اللي احنا نخلفه جائر وظالم ولا مخالف للشرع ولا يتفق مع الشرع لا يخالف الشرع هذا القانون يخالف الشرع انه يستلم بيّن في اكثر موضع من وجد شيئا فهو من وجد شيئا فهو زي من احيى ارض المواتن فهي له فانا لو بحفر في بيتي وجد هذه الكنوز من حقي شرعا أن أبيعها وأن أستفيد بها بمالها حتى لو بطرق ملتوية لأن القانون هنا جائر وفي ظلم على صاحب هذا الكنز علينا أن أنا أدفع الخمس أدفع الخمس أدفع الخمس كصدقة طيب أنا دلوقتي رجل عارف ان البلد فيها اثار من ايام الجاهلية واعرف الاماكن هل يجوز لي ان اروح هذا المكان واحفر فيه واخذ واستفيد بي واتجر فيه لا ليه هنا طب ليه هنا قلنا اه وليه هنا لا فان هذا المكان اشتريته اشتريت هذه الارض وبنيت فوقها كلفت. هذا من حق اما هناك تكون أرض ملك للدولة وهنا نطبق عليها القانون. طيب إيه؟ لا أعلم أنها مو الدولة لا يجوز. لو على سبيل المثال بعض العلماء لو أنا ماشي في صحراء الصحراء دي ملك المين أصلاً مش ملك الحد حتى مش ملك الدولة. طبعا في تعنت هنا في قوانين مصريه إن الصحراء ملك للدولة تعنت. فماشي لا أكنز. هل هنا له ولا للدولة له هيعتبر ايه بقى اسمه ايه هنا ممكن نسميه له ولا لا نقطه يعرفها عاما وإلا نستفيد منها طبعا الكلام في القضيه طويل يعني عشان عشان ما ندخلش في في خلافات كثيرة فيها ليه لا دي ترجع للدولة بقى. ترجع أموالها للدولة وتصرف الدولة بقى تصرف فيها كيفما شاء ليست ملكا لا طالما أنها بعد الإسلام وأما المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها المعدن ليس بنبات سواء كان جاريا ممكن تجد معدن النفط والغاز وما ذلك أو القار أم جامداً كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق، فتجب فيه الزكاة بالإجمع تجب فيه الزكاة بالإجمع لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض كقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإن أخرجنا لكم من الأرض مع يعني أنا ما كنتش هيجي يعني كنت اعتذر ظروفي الحمد لله يعني ولكن أنا جيت عشان أنتم متأخرين شوية فمعنش نأسف هاف لغت هنا تعالى نكمل إن شاء الله فيما بعد هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم